الإفلام مرا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 له دَعْوَةُ الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصال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 أَمْ جعلوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خلقوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ القهار أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا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 كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَمْ تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أَمْ بظاهر من القول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 تائهوا بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي من الله من ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب